وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ماذا بعد انتصاف رمضان منذ أسبوعين رفعت الراية وبدأ السباق وأزن الله تعالى لخلقه ولعباده أن يستبقوا في مرضاته عز وجل ورحم الله تعالى الحسن البصري رحمه الله حينما قال إن الله سبحانه وتعالى قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون في طاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا ونال قوم الجوائز فما هي الجوائز من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه أخي الحبيب ما هي أمنيتك غير غفران الذنوب وغير النجاة من النيران وغير إحراز الجنان وتبوء الغرف العاليات في الجنة ما هو مرادك من رمضان؟ دعيت إلى التوبة فما أجبت وأتاك رمضان فما أنبت وهذه أيام المصالحة فما صالحت كم ختمة ختمت وكم ساعة صليت وكم بكيت من خشية الله سبحانه وتعالى أما زالت تقيدك الشهوات أما زلت تترك الصلاة في الجماعات ويحك أفق فإن شهر رمضان أيام معدودات إن شهر رمضان أيام معدودات منذ أيام قلائل كان يهنئ بعضنا بعضا بحلول شهر رمضان ونحن بعد أيام قلائل يعزي بعضنا بعضا بزهاب شهر رمضان زهبت أيامه وما أطعت وكأنك بالمشمرين في طلبه قد وصلوا وقد انقطعت تنصف الشهر ولهفاه وانهدم وأحرز الجنان من خدم وأصبح الغافل المسكين منكسرا بين أيديكم العشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة هي خير من ألف شهر خفيت معالمها أو خفي عينها ابتلاءا واختبارا ليتبين المجد المشمر وينكشف المقصر، فما عسانا أن نفعل إلا قيام الليل كله في جميع العشر طلبا لليلة القدر، فمن أقام العشر قد أحرزها ولا شك، وقيام الليل من أفضل من أفضل الطاعات. وهو أفضل طاعة بعد الجهاد في سبيل الله تعالى كان عدة الداعي الأول إلى الإسلام قيام الليل كانت عدته في مواجهة الجاهلية قيام الليل وقراءة القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتد القرآن ترتيلا وهي عدة كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى قيام الليل وقد جاء في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون باتوا يصلون وأصبحوا يستغفرون كأنهم مذنبون يستشعرون التقصير نحو ربهم سبحانه وتعالى وفي الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت لحقره يوم القيامة يعني لا هذا العمل قليلا. في حق الله سبحانه وتعالى لذلك شرع الاستغفار عقب كل عبادة جبرا لما حدث فيها من خلل واستشعارا بالتقصير فيها فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معازن أن يقول دبر كل صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فبعد الصلاة استغفار وختم صوم رمضان بزكاة الفطر جبرانا للصوم لما حدث فيه من خلل وبعد مناسك الحج أيضا استغفار الحج الذي يغفر به كل زمن صغير وكبير ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله وختمت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس ما تقول في هذه الصورة قال إنها أجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه نعيت إليه نفسه لماذا؟ لأنها ختمت بالاستغفار والاستغفار نهاية كل عمل حتى قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح منكسرا خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا إياك والعجب لابد أن تستشعر التقصير لابد بعد الطاعة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تستكسر طاعتك على الله عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يفطرون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد والذي نفس بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلززتم بالنساء على الفرش ولا صعدتم إلى الجبال تجأرون قيام الليل له سمرات من سمراته الفهم عن الله عند تلاوة القرآن تثبيت الحفظ الإخلاص كسرة البركة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا من قام الليل لم يكن غافلا قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات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 ومطردة للداء عن الجسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام بالليل نزل الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس شرف المؤمن ومن سمراته نشاط الجسد وبياض الوجه ونور في الوجه إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل فإذا قام من نومه انحلة عقدة فإذا توضأ انحلة العقدة الثانية فإذا صلى انحلة العقد الثلاث فأصبح طيبا نفس نشيط وإلا أصبح خبيسا نفس كسلان ومن سمراته أيضا بياض الوجه ونوره قيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المجت ما بال المتهدجين من أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم من نوره قيام الليل رحمة لصاحبه رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقز أهله فإن أبى نضح في وجهه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فقيام الليل رحمة لصاحبه قيام الليل فيه فوز بالغرف العالية في الجنان والنجا من النيران عبد الله بن عمر رأى في رؤية أنه يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فقابله ملك وقال لم ترع لم وقص هذه على حفصة وقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فساعده بما يعيزه من النار وهو قيام الليل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها جعلها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأفش السلام وصلى بالليل والناس نيام إن قيام الليل سبب في النصر على الأعداء إن قيام الليل سبب في النصر على الأعداء لما هزم الروم قال هرقل لجنوده وقادة الجنود ما بالكم تنهزمون هكذا فقال رجل من عظمائهم لأن من نقاتلهم يقوبون بالليل ويصومون بالنهار وقال أمراء الصليبيين إن القصيم ابن القصيم نور الدين زنكي له مع الله سر إنه لا ينصر علينا ولا يزفر بنا لكسرة جنوده ولا بقوة جيشه إنما هو بالدعاء وصلاة الليل أدرك ذلك الأعداء منا بالدعاء وصلاة الليل وفي البداية والنهاية لابن كثير أنه لما تهاوت ممالك الفرس على أيدي جنود المسلمين استنجد ملك الفرس بملك الصين أن يمده بجيوش وأن يدافع معه هؤلاء العرب المسلمين وقال قبل أن أعدك بالمساعدة لابد أن أستخبر حال هؤلاء الذين حطموا الممالك عندك ولم تتحطم من قبل بمثل هذا فأرسل عيونه ليأتوه بأخبار المسلمين فجاءه التقرير التالي هؤلاء الجند رهبان بالليل فرسان بالنهار لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده لو كلفوا بإزالة الجبال لأزالوها فلما جاءوا هذا التقرير اعتذر عن مساعدة صديقه ملك الفرس الذي مزق الله ملكه لأنه أرسل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فلم يفعل كما فعل قيصر الروم قيصر الروم أكرم الكتاب ووضعه في المسك وأرسل للنبي هدايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبت ملكه ولما مزقه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 فإن كسرة الأكل من, من كسر أكله كثر شربه كثر نومه كسر خسرانه يوم القيامة فقلة الأكل كان الصحابة يستعينون على قيام الليل بخلو بطونهم أو بقلة طعامهم ومن ذلك الاقتصاد في الكد بالنهار لأن إتعاب الجوارح فوق اللازم يتعب البدن ويدعو إلى النوم. ويل لكل جعزري جواز حمار بال من بالن... جيفة بالليل حمار بالنهار. مر الحسن البصري على سوق من أسواق المسلمين وجدهم وقت القيلولة يصخبون ويتكلمون وترتفع أصواتهم فقال إن ليل هؤلاء ل ليل سوء إن ليل هؤلاء ل ليل سوء ومنه القيلولة والقيلولة سنة وقت النوم وقت الظهيرة ليجدد النشاط في بدنه يستطيع أن يقوم الليل ومنه ترك المعاصي والخطايا قيل للحسن البصري رحمه الله لا نستطيع قيام الليل قال كبلتكم الخطايا كبلتكم الخطايا فمن أراد أن يقوم الليل يراعي ألا يعص الله تعالى بالنهار فكأن قيام الليل مكافأة على طاعة النهار وطاعة النهار مكافأة على قيام الليل وكذلك الأكل من الطيبات كنوا من الطيبات وعملوا صالحا فمن أكل طيبا عمل صالحا ومن أكل خبيسا عمل بالمعاصي جزاء وفاقا وكم من لخمة منعت من قيام ليلة وكم من لقمة منعت من قيام ليلة وكذلك عدم الصمر بعد العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء وعن الصمر بعد العشاء ليتمكن المسلم من قيام الليل وأنتم بين أيديكم العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوخذ أهله ويشد مئزره ويحيي ليله صلى الله سلم طلبا لليلة القدر ليلة خير من ألف شهر اللهم أرنا الحق حقنا وارزقنا اتباعه